الحمد لله وبالعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن, أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبيه هديه وأستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فهذه الليلة الرابعة عشر من ليالي هذا الشهر الكريم والآن قد انتصف الشهر أستعينوا بالله سبحانه وتعالى وأروا الله من أنفسكم خيرا واستعدوا لوداع هذا الشهر فيما بقي من الأيام احتاجوا الـ الـ الـ الأيام الباقية والليالي الباقية احتاجوا إلى شيء من الحزم ومن العزم فمن كان مفرطا فيما قبل ذلك فليستعن بالله سبحانه وتعالى وليبذل ويشتهد حتى إذا دخل عليه العشر والأواخر بذل غاية ما عنده واعتبر أن هذا الشهر الله أعلم هل يمر عليه شهر سان يعني من السنة المقبلة أم لا هل يجعل هذا الشهر هو قد يكون آخر شهر في عمرنا الله تعالى أعلم على كل حال أسأل الله جل على أن يجعلنا وإياكم من المقبلون في هذا الشهر الكريم وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله وسلم عليه وسلم كان يشهد في رمضان ما لا يشاهد في غيره حتى أنه كان ليوصل أحيانا حتى يعني يوفر الساعات للطاعة والعبادة والذكر وفي الحديث أن الله جل وعلا لا يمل حتى تملوا والحديث خابت في الصحيح فعلى هذا ليكن دأبك دائما انشواح الصدر بالعبادة والاقبال على الله عز وجل لا تكن ملولا فإنك متى مللت من العبادة مل الله منك يعني لا تفكر في قراءة الإمام والإمام زاد في قراءتي أو, أو نقص في قراءتي حتى أدخل عليك العشر الأواقر وسنشهد جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى بحسب ما يصر الله سبحانه وتعالى وهذه أيام ليست كالأيام والليالي ليست كغيرها من الليالي فليكن وقوفك في الصلاة موقف مناجأة وهكذا الصلاة موقف الصلاة موقف مناجات بين يدري بين الله عز وجل فلا تنشغل بطول القراءة أو بقصر القراءة وإنما تنشغل بتدبر وتأمل ما يقرأ عليك كما أمر الله سبحانه وتعالى فلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فهذا هو المقصود أن تقف في موقف الصلاة موقف مناجه لعلك تتأمل في آية فيفتح الله لك من المعاني ما لم يفتحه لك قبل ذلك إذا فالتوفيق يدي الله سبحانه وتعالى وال يعني التوفيق له أسباب والخزلان كذلك له أسباب في الآيات التي قرأت قرأت في في صلاة العشاء وفي بداية في بداية يا صلاة القيام قرأ قرأت صورة الحج وصورة الحجر سومية بذلك الحجر هو هو ديار سامود وسامود قوم صالح نعم فسميت الصورة بذلك لوجود القصة في أواخر هذه الصورة ختم الله عز وجل هذه الصورة الكريمة بتوجيه عظيم فقال جل وعلا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين فهنا صلى الله عز وجل نبيه الله وسلامه عليه ولقد نعلم أنك ديء صدرك بما يقولون بما يقولون من التكريب ومن العناد وأن هذا القرآن وقالوا, وقالوا إن هذا إلا إفك نفتراه وعانه عليه قوم آخرون وقالوا أساطيور الأولين اكتتباه فيتمل عليه بكرة وصيلة فأرشده الله عز وجل أرشد نبيه صلواته الله وسلامه عليه وأمته أنه متى ضاق صدرك من بسبب المحن وبسبب الآلام ولقد نعلم أنك يديك صدوق بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين إذا التسبيح والصلاة هي من من من أعظم الزاد الذي يعين المؤمن على تحمل على تحمل الألام وعلى تحمل المشاق فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهنا لم يجعل الله سبحانه وتعالى أجلا غاية لعمل المؤمن دون الموت كثير من الناس يجعل عمله في رمضان فإذا ودع رمضان ودع معه الأعمال الصالحات وهذا خلاف المقصود فف يعني فإن, فإن, الله فإن من تقدير الله جل وعلا لهذه الأمة أن قدر لهم رمضان شهرا كاملا يتدربون فيه على العبادة من الصيام من صيام النهار وقيام الليل وتلاوة القرآن لما بعد رمضان وليس لأن يكون رمضان هو الغاية فإن الله جل وعلا كما قال الحسن ورحمه الله تعالى إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت فأنت تشهد حتى يأتي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذن رمضان لما بعد رمضان وهذا هو فهم الأكياس وفهم فهم أهل التوفيق رمضان لما بعد رمضان من استمرار الطاعات يعني أن أن تداوم على ما على ما من الله عليك من الطاعات في في رمضان خلافا لأهل الغفلة الذين يودعون الأعمال الصالحات ب ب شهر صيف إذا هذا التوجيه وعبد ربك حتى يأتيك اليقين في سورة النحل هي سورة سورة عظيمة سورة مكية و النحل تسمى أيضا بصورة النعم لماذا لأن الله جل وعلا على مدار بضع وثمانين آية عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على عباده نعم قد لا يعني قد لا يجول العباد بفكرهم ونظرهم إلى هذه النعم فأراد الله جل وعلا أن يدللهم على هذه النعم وفي فلذلك سميت هذه الصورة صورة النعم مع مع كونها صورة النحل لأن الله جل وعلا ذكر فيها آية عظيمة في النحل وكلما عدد الله نعمه على عباده أعقب هذا التع... يعني أعقب هذه النعم بمناقشة أهل الباطل مناقشة يفند ما عندهم من شبهات ومن المواقف العظيمة التي أشر الله عز وجل بها في هذه الصورة أولم يروا إلى ما خلق الله من, من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجد لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داب والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون هذا موقف عظيم جدا أراد الله جل وعلا أن يبين العبادين أو يروا أو يعلموا أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظل كل الأشياء التي تراها عينك مما لها ظلال أي شيء له ظل أو يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله يتفيأ ظلاله تتحرك الظلال تتفي يتفيأ ظلال عن اليمين والشمائل سجدا لله. إذا أي شيء له ظل وأن ترى الظلال دائما على الأرض ولا لا. الظلال كلها على الأرض. هذه الظلال وهذه الأشياء سجدة لله جل على بظلالها. وعندما يتحرك ظل الأشياء عن اليمين والشمائل من اليمين إلى الشمال. أو من الشم... أو من الشمائل إلى اليمين على اليمين والشمائل هي سجداً لله هي... هي تتحرك حال كونها ساجدة لله عز وجل إذا ما من شيء له ظل إلا وهو ساجد بظل حتى الكافر حتى الكافر الذي يمتنع عن السجود بدنه فظله ساجد قصراً عنه لذا قال جل وعلا والله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والأسال طوعا وكهني المؤمن يسجد طوعا طول طب كافر ظل ساجد كهان لا يستطيع أن يمنع ظله من السجود وهذا هو الذي أشاره وهذا هو الذي أشار الله عز وجل إليه في هذه الآية أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله تتحرك الظلال إذن كلما مرت عينك على ظل فلتعلم أن هذا ظل هو ساجد لله هذا شيء ساجد لله عز وجل سواء كان ظلا للجبال أو ظلا للشجر أو ظلا للحجر أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء عموم يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله هم داخلون وهم داخلون بهذا السجود إيه سجود قصي للكائنات لا حيلة فيه لأحد ثم عقب هذا السجود القصري بالسجود الاختياري ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هذا السجود الاختياري وهم لا يستكبرون يخطئون ذلك يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون إذن هناك سجود قصري وسجود اختياري والنوعان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 فهنا في آية, في آية الحج جمع الله عز وجل بين نوعي السجود السجود القصري لكائنات والسجود الاختياري فالحمد لله الذي جعلنا من أهل السجود الاختياري لله عز وجل والكافر لم يسجد بدنه لكن ظله, ساجد لكن ظله ساجد كرها عنه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على عبد ورسوله النبينا محمد على آله واصحابه أجمعين